غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين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 قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن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 من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كيف تكفرون كيف وكيف تكفرون وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 وأنتم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولائك هم المصلحون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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وَجْهُهُمْ أَكْفَرُوْنَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكْفَرُوْنَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 كونتم خير امه ا خرجت للناس تامرون بالمعروف تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسق bir daha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 وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر ليسوا سوا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 وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إن الذين كثروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولائك أصحاب النار هن فيها خالدون مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل كمثل ريح فيها أصر أصابت حرة قوم ظلموا, ظلموا أنفسهم فأهل Like وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دينكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم ورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم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 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها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 اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا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 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أَوْ يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا ضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله أكبر